بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الشيخ انصاري رضوان الله تعالى عليه جعل من شروط المتعاقدين القصد وقد اعترض عليه المتأخرون و فيما نعلم لعل أصل المعترض هو الشيخ النائيني رحمة الله عليه وبعدين تسلسل الاعتراض في كلمات المتأخرين فخلاصة الإشكال هو أنه هذه المسامحه في التعبير يعني مو اعتراض مطلبي وأساسي المسامحه في التعبير ما معنى أن القصد هو من شروط المتعاقدين فإن القصد يكون به قمام العقد ولولا القصد فأصل العقد موجود. عقد بلا قصد ليش عقدا فأصل العقد موجود. مو أنه العقد موجود لكن بعض شرائط المتعاقدين مفقود مثلا افرضو من قبيل الاختيار الاختيار مع... معقول ان واحد يقول الاختيار من شرائط المتعاقدين فلو لم يكن اختيار لو كان مكرهان العقد موجود ولكن الشرط الصحة ما موجود لكن القصد ليس كذا القصد هو قوام العقد طبعا هذا الكلام صحيح بس خب مناقشة في يعني لا مسا... استطاع نقول عليكم أن هذه مسامحة من قبل الشيخ الأنصاري على كل حال كما قال القاصد به قواء العقد وهذا الاشكال نبه عليه في كلا تقريري الشيخ النائني تعبير منية الطالب أبلغ من تعبير الشيخ الآملي منية الطالب مال الشيخ موسى النجفي إذا تردون عنوانه في طبعة جماعة المدرسين بقوم، يقع في صفحة الثميه وثمانين من المجلد الأول. والصريح بهذا، أنه هذا بتسامح وتصدقام العقل به وليس من شرائع المتعارضين. <تصفيق> والشيخ الاملي ايضا ذاكر هذا الشيء الا انه اراد ان يؤول او يوجه او بشكل ما يحمل كلام الشيخ الانصاري على الصحة فاتى بعبارة اللهم بعدما ذكر الإشكال الشيخ الآملي أتابك بعباره اللهم اللهم إلا أن يكون باقتبار كون المتعاقدين محلا له يقول هذا القصد لأن المتعاقدين هما محل, محل القصد بمن يتقوم يتقوم بالمتعاقدين فلعله بهذه المناسبة سماه الشيخ العنصاري من شراط من المتعاقدين بس كما تعلمون هذا فتوجيه توجيه ضعيف ولعله بنكتة كونه ضعيفا هو صدر بعبارة اللهم يعني عذر المناجد نرتب اللهم المهين أن نقتصر الأبحاث هناك كثيرة وتستطيعون أن تراجعوا الكتب المطولة ما بنعنا نطول الحديث فيها في هذا أصل الموضوع ما أفتكر أنه يستحق التطويل المهم أن نذكر المقدار من البيان وهو أن الأصد إما أن يفسر بمعنى قصد اللفظ وإما أن يفسر بمعنى قصد المعنى في مقابل الهزل وإما أن يفسر بمعنى قصد المعنى في مقابل اللغو يعني عندنا ثلاث قصود كلها مقومات للعقل. اولا غصب اللف فلو صدر اللفظ من النائم او لو صدر اللفظ من الغالب غالبا قال بعتك الكتاب ما كان منا يقول لاجب ثلاثان اجع على لساني الكتاب او نائما كان نائما خب, خب لا شك ان لا أصل العقد لم يتحقق وما يحتاج الى بحث هذا القسم القسم الثاني ان يكون قاصدا للمعنى في مقابل اللاغي يعني اصلا لم يستعمل اللفظ في المعنى دلاله استعماليه ما ما, ما مقصوده اليه وانما لاغي لا يلغي اي يحب ان يطلع صوته ويقرا فتش يلهي نفسه بلاغي بحته هذا ايضا من الواضح انه اصل العقد لم يتحقق ويكون باقلا لا لفقدان شرط وانما لعدم وجود عقد اصلا هذا القسم الثاني والقسم الثالث قد يكون قاصدا لللف وقد يكون قد تكون الدلال الدلال للسعمال أيضا مقصول يعني السعمل اللفظ في المعنى فليس لغيان لكنه ليس جابدا وانما يكون هازلا أو مهددا او ما شابه الدلالة الاراده الجديه ما موجوده بعنوان الهزل يقول بعتكات الكتاب استعمل اللفظ في المعنى اللفظ مقصود المعنى الاستعماري ايضا مقصود لكنه هازل يسهدئ بيه يقول باعتك الكتاب او يهددني انا اصر علي انه اريد هذا الكتاب هو بعنوان تهديد يقول باعتك الكتاب مثل اعملوا ما شئتم وجوف القرآن اعملوا ما شئتم تهديد هذا ايضا واضح القص متى ما فقده باي شكل من هلال الاشخاص الثلاثة لا شك انه أصل العقد ما هو عدد ووقع كلام لعله لو كان لم يقع كان أفضل وقع كلام مشيرين إليه حول الفضول والمكره طبعا بيع الفضولي سنبحث مفصلا ان شاء الله بعد ايام كما ان المكره ايضا حينما نبحث شرط الاختيار وبعد ان ننتهي شرط القصد راح نبحث شرط الاختيار هناك نبحث بيع المكره ان شاء الله لكن هنا أشاروا أنه ترى الفضول والمكره قاصدان أو ليس قاصدين بس أنا ما كانوا يقصدون بطرح هذا المعنى وماذا كان المنقول من عن, عن الشهيد في المسالك الشهيد في المسالك قائلين الفضول والمكره صح قاصدان اللفظ لكنهم ليس قاصدين للمعنى هذا منقول عن عن الشهيد في المسالك المسالك أنا ما موجود عندي كتاب المسالك لكن المنقول عن المسالك هذا قاصدان للنفظ لكنهم ليس قاصدين للمعنى ما دي هل كانوا يقصدون بدقة مغزى المطلوب مغزى الامر ويستبعد ان يكون يعني اذا دققنا في التعبير فعدم ذكر هذا الشيء هنا افضل كان فانه كما قال السيد الخوئي في التنقيح يعني الجزء والثلاثون من مسلسل موسوعة الامام الخوي الصفحة ثلاثمية وتسعة الى ثلاثمية وعشر هذا ذاكر الشيء الخوي وكلامه صحيح يقول انه المكره والفضولي المكره الفضولي مئة الماء والمكره غالبا قصد المعنى هم موجود معه المكره غالبا قصد المعنى موجود مو دائما قد يكون بعتبار مكره ما يقصد المعنى لكن غالبا المكره يقصد المعنى طبعا حق المطلب وروح المطلب هذا إذا أنا ما في الشهيد في المسالك ايش كثر كان رحمة الله عليه ايش كثر كان يقصد حق المطلب وروح المطلب أو ما كان يقصد حق المطلب هو أن المكره باعتباره غالبا القصد بشأنه موجود ولهذا بعدين يمكن أن يلحقه الرضا كان مكرهن رضاعة مكرهن ثم راضية لذلك فالشرط مفقود وهو رضا بعدين من يلحقه الرضا صحي يتم العقد لأن الشرط جاء ولو متأثرة وهذا بخلاف ما قلنا أنه ليس حقا ليس قاصدا للمعنى إن كان صاحب المسالك يخصده حقيقه المطلب وروح المطلب هو انه لا المكره ليس قاصدا للمعنى فبعدين لحوق الربا ما لقيمه وفضول حقه الربا ما دام لم يكن قاصدا للمعنى اذا العقد ما متحقق في المكره وفي الفضول الامر اوضح ذلك لأن الفضولي دائما المكره نقول غالبا المكره غالبا يقصد المعنى ويمكن أن لا يقصد أما الفضولي فمئة دائما يقصد المعنى هو أراد أن يبيع كتاب غير فضولتان صح فضولي هو شرط الملك مفقود شرط آخر وهو شرط الملك مفقود لكن القصد موجود ولهذا بعد ذلك يمكن تصحيحه بإجازة المالك أو يمكن تصحيحه في بعض الآراء بحصول الملك هل يقولون من باع شيئا ثم ملك باع شيئا فضولتان بعدين ملك ذاك الشيء فقيل أنه بمجرد ملك ذاك الباع يتحقق لان الملك شرط الملك كان مفصول الان وجد حس الصحف الصحف هذا الصرح هو هذا بحث الصحف انه بمجرد ملك الملك المتأخر يصح له على الدوله بحثنا نبدا الان ندخل هذا البحث بس أقول انه في باب الفضول واضح ان القصد موجود نكتفي بهذا المقدار تردون التفصيل خب راجعوا الكتب المطولة كالمكاسب نفسه والكتب المتأخرة عن المكاسب انا ما اعطلكم اكثر من هذا بالنسب هنا اضاف الشيخ الانصاري في المكاسب عبارة او جملة او معنى مقصد وهو انه هل يعني هذا كتكملة لشرط القصد بعد ان فرض الشيخ الانصاري ان قصد شرط من شروط المتعاقدين افرطوا لسه او او بدقة كما قلنا ليس من شور المتعاقدين انما قضاهم العقد بالقص بعد ان فرض ان القص شرطون عند اذن يقول هل يدخل في هذا البحث نصد المالكين يعني يجب ان اقصد ان ال مالك بعتك هذا الكتاب برصفي أنا المالك هو بعتك هذا الكتاب برصفي وكيلا المالك فلان زيد من الناس او بوصف وليا على هذا الطفل الكتاب ملك للطفل أم ماذا والمشتري منه أنت شخصك أو هم أنت برصفك وليا أو بوصفك وكيلا هل لابد من شرط مالك او لا هذا بحث ادخله الشيخ الانصاري في ذيله بحث شرط القصد وهنا ايضا البحث الكلمات مفصلة هم راجع المطولات كنفس المكاسب وغيرها وأنا مارد أعرض تلك التطويلات أمام سلة من العلماء موجودين هنا إنما اقتصر على كلمة الشيخ الأنصاري في أول البحث من بعد ما ينقل حديثا مفصلا ان الشيخ أسد الله تستري في المقابس ينقل كلاما مفصلا عن الشيخ أسد الله, أسد الله تستري إن أردتموه راجع المكاسب بقى. أنا ما حاجة أذكره ويناقش مفصلا أذكر من ذاك النقاش فقط مقطعا أول مقطع من من مقاطع كلام الشيخ بعد إنهاء نقله لكلام الشيخ أصير الله تسري وذاك المقطع هذا يقول رحمه الله لا معنى خلاصة يعني مضمون كلامه لا معنى ل لجعل هذا شرطا المهم اصل العقد, أصل العقد هذا حسب تعبير الشيخ الانصاري شرط أو حسب تعبيرنا خم ليس شرطا إنما هو اصل قوام العقد قوام العقد يكون بالخص أما تعيين المالك من, من الطرفين يعني تعيين البائع والمشتري بيظ... ليس شرطا ذلك بيان الشيخ هذا ونعمل البيان يقول انه إما ان نفترض العقد واقعا على العين الخارجيه واما أن نفترض العقد واقعا على الذمه يعني على الكلي في الذمه إن كان واقعا على العين الخارجية فتعيين المالكين ليس شيئا جديدا هو البيع معنى هذا البيع اساسا إخراج الملك إخراج المال من ملك أحد المتبايعين وادخاله في ملك الآخر والقبول أيضا نفس الشيء قبول لهذا وما دمنا فرضنا أن عقد واقع على العين فلو قصد حقا تبادل العينين خلاص هيك المالك متعين ما متعين على كل البيع معناها أن يخرج كل من العواضين من, من ملك من دخل في ملكه العرض الآخر فما يحتاج الى شرط جديد باسم تصدي المالكين هذا لو كان العقد منصبا على العين اما لو كان العقد منصبا على ما في الذمه طبعا هناك اذا كان منصب على ما في الذمه لا بد من التعيين لانه لا معنى لانصباب العقد على ذمه غير معينه تعبير الشيخ يقول الشيخ يقول لا معنى عليه يقول اجرأوا احكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود هالشكل الشيخ الانصاري عنده تعبير انا السبع لان يكون حق اللف هو مقصود الشيخ الأنصاري أخر إن قلن عبرنا عنوان الواحد المردد بين الشخصين أصلا الواحد المردد بين شخصين غير محقول ليس غير محقول لأن الفرد المردد كما تعلمون مستحيب لكني ما أظن أنه مقصود الشيخ هذا أنا أقول لابد مقصوده الواحد المردد يعني الكلي ويأتوا كتاب أحدهما بعنوان الكلي الانتزاعي لا بعنوان الفات المردد كما يقال في النكاح لو ان أحدا قال انكحتك احدى بناتي إحدى بناتي أما معنا الفات المردد الفات المردد ما ألو وجود حتى ينكح وإنما يعني مثل بيع صاعا من صبراء كليون, كليون ينتزع من من هالأفراد بحال شكل ولهذا يعبر الشيخ يقول غيره معهود ما يقول غيره معقول إن كان هذا مصدفة تعبير صحيح غيره معهود يتجي ما عدنا ما, ما معهود الشريعة ولا في العرف إذا انقرام ملكية الملك في الذميات يكون بتعيين المالك إذا ما عين أحكام الملكية متى الظبط إلا أن يعين وإلا أحكام الملكية متى الظبط فلا يصير تبادل لا يصير نقل لا يصير انتقال فليس هذا شرطا جديدا وإنما هذا رجع إلى شرط الملكية أصلا لأن الملكية وأحكام الملكية ما معهودة في باب الذمم والكليات إلا بتعيين من في ذمته فليس هذا الشيطان جديدا هذا كلام هذا الظاهر ان هذا هو مقصود الشيخ الانصاري رحمه الله يقول لو قال بعت عبدا بالف ثم قال قبلت لا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للشراء حتى حتى يسند كل منهما إلى معين أو إلى نفسه ها. نكتفي بهذا المقدار والتفاصيل الموجودة راجعونا الكتب المفصلة وعلى رأسها نفس كتاب الشيخ العنصار نفس المكاسب فالمقابس إذا اعدكم أنا ما عندي كتاب المقابس مع الشيخ اسف الله تشتري هم مفصلا متكلم في الموضوع المتاخرون ايضا تعرضوا لهذه التفاصيل انا اقول فلننتقل الى شاطئ الاختيار في مقابل الاكراه وبعد ذلك همثأ لننتقل إلى شاب الملك في مقابل الفضولي الذي ليس مالك المهم هذا من نبحثهما إن شاء الله شرط الاختيار طبعا نقصد بشرط الاختيار الاختيار بمعنى طيب النفس ليس الاختيار في مقابل الجابر لا نقصد الاختيار ما يقابل رعشة المشلول ل يحرك ايده بلا اختيار مجبور تتحرك ايده لانه مريض تتحرك ايده ليس المقصود شاط الاختيار بمعنى هذا يعني في مقابل مال لسانه يتحرك بلا اختيار يتحرك ويطلع منه صوت بيأتك الكتاب طبعا مو هذا مقصود هذا رجع الى شاط القصد اللي عشان خباره ما قاصد وانما المقصود الاختيار بمعنى طيب النفس الاختيار بمعنى طيب النفس شاطن بلا شك يعتبر من المسلمات في الفتح والواضحات في الفتح والسدلة على ذلك أنا أذكر أهم ما قيل في الاستدلال على ذلك أولاً على الكريمه الكريمة لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاهة عن منكم ثانيا رواية فلا يخل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه ثالثا قول الامام الحج عجل الله فرجه حسب ما ينغل عنه قال لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غير غيره بغير اذنه فكيف باموالنا مغمون وروايه هذه فكيسب هذه افضل الادله وهي الأدلة وأولها واولها الذي يجب ان نبحث الايه الشريفه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم هذا اولها هذا واوضحها وافضلها المفروض ان لا يكون هناك غبار عليها المفروض على الشكل ولكن هذا صاير محل نقاش حيث يقال ان الاستثناء منقطع لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارا عن تراض تجاره عن تراض فليس اكلا بالباطل فالاستثناء منقطع الاستثناء المنقطع ميد على الحاصر مثل ما جاء عن القوم الا حماران هذا لو انه قال ما جاء عن القوم الا حماران بعدين تبين انه مفقط حمارهم جاي صدفة بقرهم هم جاي هل يعترض على هذا الذي قال ما جاء عن القوم الا حماران ويقال انه انت حصرت بالحمار ترى هم كان جاي او الديش مالتهم كان جاي محمد طبعا ما يعترض علي بهذا الاعتراض لان الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر الاستثناء المتصل هو الذي يدل على الحصر ولهذا يقال ان هذه الايه مثلا ما معلوم ان تدل على شاطئ الاختيار خبتلل على أنه إن كان بالاختيار فصحيح إن كان بتراضي هذا المعاملة صحيحة لكن إن لم يكن هكذا فليس صحيحا هذا بالحص كن نفهمه والاستثناء المنقطع ما بي ميدل على الحاصر هذا أفتكر أن الوقت باعتبار أنه المفروض أن نبحث نصف ساعة لأن بعد خمس دقائق اضافه أخذنا من البحث أخذنا للبحث. لأنه